الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا والدين و صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و وصحبه و أجمعين ما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاك إلَّا بَشَرًا مِثْلَ مَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِيلٌ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 ما من عنده فعُمّيت عليكم، فعُمّيت عليكم أنُلزمكمها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليه ما لن إن أجري إلا على الله.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 أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 111. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين 112. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء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 بما كانوا يفعلون 110. الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.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 قل نحمل فيها من كُلُّ نَفْسٍ مِّنْهَا مِن قَلَلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ أَشَيَّكَ أَشْرِكِي كَوْيَ سَلاَ وهنا كميديا لعشيرتي انو سعودي كنا سب سنه تفسير لكرانك القران الكريم كا تدبر يا توبنا يا ذو عاجرك وكاوبن يحي ايذافر يالله فسن ادوك باللبن ايا كلامي من سوره عليه السلام ايذافر تنابن واكو عشرك عشرك كهورة يوتو صغيران يهي وعاين نكسو شغن عشرك هورة مقارنة قبنا اللسو سميهي لبدا قيب اسبرية الدمك أو قيب ساموه أي أن لبدا ذي بالات المامي قول ذي هورة ومن أظلم من من افترى على الله كذبا هؤلاء يعرضون على ربهم ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم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 وَضَلَّ عَنْهُمَّ كانوا يفترون لا جرم جَرَمَ في فِي الْآخِرَةَ تُرُمُوا لَخْصَرُوا انتا قول ايهايين وعلت المامي لكن كودي ادينك ايكود اغيجيرين في آياتين كودي آخراه مضى الله لكن كودي شيء دنبيه اوه هو اوه ومثل دي سؤبه في الله هيا يسكوا الدرساتين ويقول درساتين دنبيه اكوبه دوال افتراه على الله عز وجل كلاهويني واحد كل شيء سبان لغوه انط وحسن يبديه لا سيكو وحسن حرمين لا حلله ام او حسن عللين لا حرمه حكام زي سامو حسن حرمها دم بيغا وين ايارنت ود كب لا فاتاي وحاي كو درين وددي بيني اودا والسلام نيمادي اي iyaga dad badan oo atbaaca kuldayn jiray iyagoo ay kale xad aan dadkii ayagu raacay waxay awad qurahayna qasabayba oo galayeen kaba sadaxad waxa uu isku mar kaliydeen dadka yin qalloocsan iyagi dalbe uu aan qanun كيف كيس دعاهوا كيف كافرادوا وحول هنا يأودي وياه هنا يحق إلى جايشتام تاسي أودي كري وياه على شأن نعي وقفن دراد إذا مر هذا يقففها قال كودي أولائك الل أولائك الذين خسروا أنفسهم والله لعنهم ما كانوا يفسرون لا جرما أنهم في الآخرة هم الأخسرون أي الله شاقي qara daran la war sadaxba looseeyay dhaqankoodi waxaan la yiri iimaan ay inta ay ku yihiin diiniyahan khumayen ilaahay khumayen rusul bay khumayen kutub bay khumayen diin bay khumayen أما المحرمات أي كفه قادين لبعملوا هو أويموت مثل دعات بي إلى ربهم إن أخبقوا دعانو أمره ونهي وتركوا فعلا تلعب أي أو كحيرا قرع سنبا النخدين ولدع بقى النخد ساسو النخدين آياتين كودي ولاعك أصحاب الجنة هم فيها خالده إذا مركب لبدي بقى اللغوشاكي لبدي الحكوم للغوشاكي أيها الميساء اللصابة كرى اللغوشيين قال تعالى خذوا حجر مثل الفريقين لبدا كوحي لصوت الماميت المانت اوضا كلا ما ولا صمي اوضنه اعمى نذن درا اسمي لكلا لبدا اوالا ايه انده نوالا ايه انده نوالا ايه والبصير والسميح وهو دجرة نذن نذن لبدا hadii marka waxa taqaanka lagu sheegay covid iyo lagaana waa taqaanka covid iyo laga qabana waa taqaanka hadii la faa gaadi lagu doora maadiyaka dooran la ma ma ka indhiye laga balaaban ma qolahay ma shakalla balaaban qadanno qolahay hadii sa لا قال له ولا كما خشية ولا حكم مله إن له حق أركه كودري مودنا مله عن تجلبه حيوا عن تادي لقت ديوه وأوله ماتي إذا أي مقارن الله كالي قمنا نظلم غير صديبه الأريزي إياك كلامه ولا صم وحين ليه لقى اللبلا بلا أي لمديهم غلظاً ضميين الذين آمنوا وعملوا صالحات وأخبطوا إلى ربهم والبصير بصيري وسمع ودد وحنارك وحنا مقل حواسه ودي باش غينيسه كل كا و خين دي بايا ايو حدسنايا اشي ساو شي غايسا تكتي ساو شي غايسا كل كا و قف نبا دغبا وها مساله والقدر خبي و قدر ما هانه نوف نوف يلوغو يقرك ديم مايو قال الله ماذا يقولوا نبا مثال ايك ليهم مثل الفريقين لفظ كوحد تلمانت او خلع ماين دوله ولا سمي دغوله فالبصير ان دا قبل وصميعي وخمقلين هل يستوياني جنية يا مثلا في المان لبدا المكودين جوابته وحا الله ملا لا فبدا ما فلا ولا سجدي غنا ما فب يسكو ما انا ما نشان وقف بابا اويدي دغه بالا او خطر خركت أو عافية ما تغبا أو إنديا دا يغبا كل كله بدي معاك هل يستويان ميجين مثلا تلمان مكوين معاك فلا هو إذا كل كله يدين كوان سما إذا وعجرم يقاصلا وحليدين كوش عاجو حنوك الليدين كعدينا يو كلب دم وحليدين كتوس عيو ما ويد أنا هين وما يانعق إيماني يطاعصنيه ولقد رسلنا النوحا إلى قومه قسرين دورة أيها سورة قلتها كل من دونا نبي الله من حق السديسي أيين عاوه باللوني كل بعشر كعاوه قساده وكاريزا نبي الله فود نواعيه نبي الله صالح نواعيه نبي الله موضي إبراهيم ولا ليس قد بودا والله فضبتا فشقفنا أيها الله يعلنا أيها قولنا نبي الله سعي إلى موسى قولنا سورة قصصها هي الشيكي دونتا نبي الله نحبال لك بالله خصائص بدن ونبي نحبال لك بالله وعن حذن الله ذاقين للأنبياء وعن المرسلون هي الله ذاقين بوليها إذا فهو أحق بالتقديم حذبا نبي لك الشيكين إن نحبال لك بالله وعن بنيها إنه قصص القرآن كا كان ماشي دور نبي الله سينو عرافكو سو مرنوكالي نبي الله النوح حيالا قبد الله بي وحيالا هنلا لو ذاكين كو اول فصول ارسله البشر بالنفس قوله تعالى ولقد ارسلنا النوحا الى قوله فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما انت النبي الله النوح قريسي ادخوا اسكوناك سنة نبي الباقف الله قال قال نبي الله ادم نبي الله الشيح. نبي الله ادريس اي يا كوفيل قرت لك ابنك لا قرار جديي شركي لسميه وقت النبي نوح بهاي كل كرسول ما ديرو اي هو رييه او عن لولوداجن وعن كل لولوداجن اطول الانبياء والمرسلين عمرا ايها انت كل حجيي كن يا ذرب قولوا سنه ايو غاري كل ك النبي لا عمر ما جيرين وعن كل لولوداجن حق دعوته سيدا أعود دادال بذناء دعوت قومي ليلا ونهارا قروا لهذا خوصوا لهذا حبينا لهذا مالي لهذا سادك أركي دونتي دعوا دا هذا دادالكو قيسي ليسروا مداله وحانا وأعلم نبي الله إنو حلماء أرد إذن شيخ الأنبياء والمرسلين إن بركات لقب الله لقم أمارمه أما قصص الأنبياء مركز لقصين أيو حسلمين محمد من بعد كجرته أول وقبل كل شيء مبودا هي رسالة النبي محمد أي الله سري حدوس النبي عليه وحين الوجود الجم يسغي النبي النه انساسا العدو ذكجرته آلاف السنين أي العدو ذكجرته سيا خبرت كل وقعي يا قوم النه مبودي والله سري في سالتي نوال الله سري ثانيا التصليات والصبر بعد سبع أو نبي محمد رضي الله عليه نبي محمد كماد عليه سلطة وسلة إذا وحوج أنا يا وأنا قرأت كلاك المي أنا أذكر إداب درادة أفلق أدري يا ماذا حداقة إن أي تاوي واحد رسوسي كوريزاي ما يقال لك إلا ما قد غير للرسل من قبلك إذا أصنا نبيك أي أسبرجيل الرسولن تاي مجرم أنت تا. كفب خودي على خودي يلينو انما ذا اثير بالين سيما غدوا سنه وقد لحم اقوام احمر الغديه وصدق الله في قولي لقد كان في قَصَاصِهِمْ إِبْرَةٌ لي الى مَا ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وجودا قال نبي الله نوح، نبي إسحاق عبد الغفار بن الأورنجي، إلى عبدا شكورا بقول مجعابي هو قل ذي قرهانة أقول العزم لا هدمك كبردو كل كم نبي عبد الغفار بن الأورنجي كلمة نوح من ناحية نوح قيلوه لو أقيب ضنا استعولي دين شبنديجاي استعولي مالن هذاي أيام ملاعن كرعي قيل لمجديسي كنت عبد الغفار بن الأورنجي ولا كدو أرسلنا إنا نديرني نوحا نبي الله نوحا نديري بيبيري سبحانه سُبْحَانَهُ إِلَى قَوْمِهِ نعره وقال لسي أقول لن نولا أي الله قَائِلًا قائلا إصلا نوح وركك بالله باي. أَنِّي أني أولا ويسكور بحناية وفي سيسبوسي إني أني نوحا لكم قوم كأ نذين بانذين أي مبين جديد سعاد وكيف مبين سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلِمَتُ الْمُدِين بَان وَخِرْتَابَنَيْنَا أَوَّلُ مَنْ كَانَ اسْغَى دِغَايَ نُوحَا مُحِمَدِي سُودَمْبَا دِغِيدَا مُحِمَدِي الرُّسُوسَا فِينَا دَتْ كَ اُدِغَان إِذَنْ مَرَا دَي مُحِمَدِي سِشَغَدِي سِيبَ دِغِيتَا فَا دَ حَيَوَانِي سِغَدِي سِ كَسُوبَاهَا وربشر إيا عقلي إيا تلماها وحانو كدقايا وكلام الله عز وجل مركو النبي ديقايو إذا وركنو كدقايو ورئبا بها ياي مبين وعدا خاليثا وحانو كدقايو أو محققا أو حكدقايو على بدون كيمات إيا عرأب أو أدو كتمات إيا عذاب آخرو كدقاي لبدو بنا ومحقق وعذاب كي أدونا يمت كي آخرنا هبالوة ودذي لقوتك هاي اللبذان ومدى الله هاي الكفر والمعاصب الكفر والمعاصب الله هاي ودذي لقعة المدنة هاي أما دونك لقوع عقاب المدنة هاي إذن مبين انت واحدا ونوح وقجرة الله مهارك إذن هذا النوح داني وقجرين هدو, هدو عذاب كده هاي هدو يهوشي سبا ديكت هاي يجد يجد يمحيك باللافاتي قل لا تعبدوها عابدين إلا الله إضوين ماهانا واعكار إني أنيقان نوعا أخافوا عبسانايا عليكم كوركينا حتى أتعبدان واحان إباء هاي قال لنا أيضا عابدين عذابا يومين معلين عذاب كاتبان ذينك عبسان أليمين إذن الله عبسون مركو الله الجواب جوابت النبي الله ليه ليه ليه ليه جوابتنا النبي قال ليه جوابه وحا جوابه ينا فأوضى يذيرها لها وكان جيد كوها أما تذكير آدي بأها فأضى إذكرنا نبيه النبي حتى أضمراً ميال فقال الملأ كلمة الملأ تذكر ما دعضها تدوينه كو قنعه إيشاب برحية هامهب الباجوغ اللي يرأوه فقال الملأ أضيال وحي إلى ذن الذين أضيال فاروحاق الزيبري من قومه نبي من حقوم في سيكا ميدا اوه عن نبيه يقول لفسه اولا ما نراكا كو مجهدنا نوحا إلا بشارا انا تهيماهان وعكال مثلنا أننا نلمد كل نبي الله من من من نوح ما ملك بانا حيبوكو يري ما جيني بانا حيبوكو يري ما نوحكا لغوشا اذا كلمة ما نراكا إلا بشرا مثلنا هو للرسالة والنبوة والنبوه مع له وعدنا الله الا ما ركوا حدا النقوضي ساكا يا دغي ودعميه وخوان الدين ودا اي دباك عم عاد جود ان قاعدنا هي نبوه هي وعي انت با لا انكرم أما ذلك الراعي لك وما نراك نوح هو مجد له لتضعك ان هوك الذين ضد ايون باك الراعي هم arayiluna gunta nada kun ya qobda lakareeyad kunta turka qaro hayo isticmaalantulka qarna qow hayda dadka la xaqiire la leedo oo dadkay ka hooseeyaan la jira kulka arayil waxay ku wadaan كان ee toolinka ahay el mal iyo magac iyo masnad midnahayni ee magaalada xaq xaqi وقتي نرى إنه كسب الله بالله قريب قل جبل أو وح كونه هي قل جبل الله حقيرو خلقوا كرعين بقنتي رأى أن وحنا عيوب خذتكم إذا ما شن الله كجموقته لبدي كبرك وسبنوك شقي بطر وغمت الناس أولا في صلاحي هي نبوذي نتكي قولنا الدينة الرومية الرعي باي حقيران إذا كبر نوحي أقدم باي أي مرايان قولك ها كافارو حق شاسيه جيدين وما نراك وما جيدنو اعتبعك إنهم موحوك الرعي إلا الذين داد هم باك الرعي هم إيaga أرادلنا قمت في السن كمباران داقين أهوحيك الرعيان بادي آن رأي في هذي الرأي هو عقل، ما ركوبه وصار له عقل، كصار له دخول، هاي الكور راعيهم، وين لا هذا النفط هذا في كره، قم بهن نقدا، كنحن قم بهن نقدا، هذا يجنو جانتللا، كم الرأي لعينه، إذا كان نفط هذا وادو فستويه، بعدي الله ويسير، هاي الكور راعيهم، وما نراه مجرد هذا غاري هذا كاذلء لكم، هذي كان علينا كركننا من فاضلين حنثي يماج يا من يا مال مثل ما ليهدو انتي مال كسو غينادك نغود يا رساله دي و خيغي با يماده خفنا ذك الراعي ايي ذاوعه مر صدع ادمان نرى لكم علينا من فضلي حنثي يما رهدت قبطان والله وحده ستان لا ماركو تيده حق الذي دي و خا لغو قبا قبي بل نضمكم كاديلين ابي غنوه إيه إنتاك الرميسي سادود لنتيهين بين لويال إناتيهين أي أنه أعرقنا أو أحد وضعنا لم أصل الله له من السلع هل كأسيكوكا بكفايا ولقد أحدب أصلنا أن نوحينا نقدرنا إلى قومه أرجوكا بشأن نقدرنا قائلا إساقو النبي النوحيري إنيانيقا لكم لديك قوم كأنذير ديقانا هاي مضين أي ديقيد دي سعدها نظيفتها وحن يدين شئا تنذية النارطة وحن نذين كدقائيو ووارئب تنان دي كدن كرائيه الملك وحوصيانيق إبايح الزاري يالات عبدون ها عبدين إلا الله ها عبدين ما هاني أحد كلي وأنك كميدا ها عبدين إنيانيق أخافوا عبسل يومين ما إن عداب كتبان يوم كأسوالين من إذن الله يوم القيام فقال الملك وديال كوشيغ مايري الذين وديال كوشه كفروا ديدي حق من قومهنا كاميدا نبي المعقولي هو كدجه لو ديري ما نراك نو حكومه إلا الا بشرا ان ادوتايمان واكل مثلنا ان كننا لا نذو ولهدرياي او مسيا لنج بو وانجيرين ولا الرساله انجيرين ولا الوحي بان جيرين انتو ميدنا ما جيران وما نراكا مر لواد إطبعك إنو كرعي إلا الذين فد هم إياق أرادلنا كنت أن تبكيهوسا كرعي إن وحضاهين إن قيملهين إن مركز شعبي اللهين مال اللهين مقع اللهين ننفي عنه الجوغين كوهساك ساقيا سرسورا كاها أيها كرعيو إياقنا بادي الرأي رب الله بيكو كرعينا نقتضا كما وما نرى أماجدنا لكم نوعوديه إنتا علينا انت نذك لك كركم النجا من فضل وحمال يا عندي ما قاع يا ذراده واد نجل بل ادمال يا ما خيسان وركيده ان ننكم وعظا باذن ملينا كاذبي ان بدلوا يالكين ال يا رغانو قال يا قوم وحركت دونته وكنوا اناء الذي فيه ينبح وهي على وجهه قال يا حمان يا كبير كجلسه سوو هدلي نبي الله النور، أو مسك عزيز يا مان كيسة، هي قلبك هي صادرة، وبعضنا إيمان، هي تقو، هي قواني ما أي بوح زي، سدو هذا لا خروح قال نبي نوح يا قومي قراب، يقول يا خانة ملء، ويا نبي الله ملء، ويا رسول الله ملء، يا نوح قد جادلتنا دلتنا، فأكثر تجدارنا، فاتنا بما تعدنا ما يعدي سما. ان قراوه نيمان الله سعون يا اهل لف تشريف يقيني ليسعون طيب ويا رايان اسغ رحم نمدي بوران يا قوم وركب اللبث كل كان مركز دلهي داعينوا غمه الدين وشك ان هاد القصص كان قرانك اخري دين ورسولك دولا مرموا وها لوو شيغ يا دالين ارق وركي سماعك قال النبي محو عيري يا قومي صلوا ارايتم لو إن يكنت هدان اهي أنه يجعل على بيناتين قرعات كوركت إلى حدانا قان أصلاح نبي حدانا قان رسول حدانا قان وحي اللي قد جزي وحي قد نبا محاقق لتاوانكرا من ربي ربي حقي اي كيهين أوه آتاني إبايشيي فعمت النبي النمو إيا داغ إيا من عنده أكتي إلى إغاسييي فطرميرت أسلوبك معانك سيدنا النبي الله نور ففعملت عليها موزن دين اد انت اسوق بايا وكيل علينا فعملت ما دا بشن عليا حمد النبوة يا وحي ايغو كن لديتك انت حساسيه يا وكيل علينا يا وحي يري فضلني عليكم حلاش وصلان ثلاثة عاية أن الزيمو كونوها ميانوا إذن قدر قنا وأنتم إذنك الله نبوذا في الرسالة يا وحيدة يا وح فضل دارسي كارهون النعى وحسن هوا قادنين أذوهم شجاع يمركو بنا لسكا هرتاجو أذو حاق شجاع يمركو خف بعض الوتاع سكا هرتاجو ما وحافيمات خباصي عشجاعية مد وحول هذا ويسقى أرتجو موقف هذا يقول كلك على عالكناري جم متلا هوا قادنين كقومي على رأيتم كنت على بينة من ربي وأعطاني منه رعمة فأوميت عليكم وأعطاني رعمة من عندي فأوميت عليكم أن نلزمكم بها لا كريون إياك النبوة دي دي جبال جبال بل نظنكم كاذبين ايهكو قبقب ايه وليو حاسو اتوانا ذي النبي منه او اقود فينا ايه ويا تلو لا اسألكم اذن ما هو ورسل عليها على التبليغ نبواني الرسالة دي وحييانا ذي سوقار فيي عليها مالا حولا اذن ما هو ورسل وحضان ذي معلم بان ذينا حفان برا بان برايا تعوية الدين بان ذيوشيك ايه انه وحيي ترى انه ادمركا عقا جيدا اما معقول بين باي لكن الوحيد موعدين عنه ويا قومي تلو لا أسألكم إذن موارسا علي على التبليغ قارسين تحققان إذن قارسين مالا حوال إذن موارسا وليبعد أكتظوني يبوغ ويا وحشي عقائك يمهدا وإذن في شيء عيّا إن أجريه ما أجريه أغالقودك إيقو ماها إلا على الله اللي هي إدري يؤونك إيقا دورتي نبوهد إيقارتي تصولك إيقال وحيه يقولون جيهي تعوذينا من جارسيه يقولون واجبيهي أيها الدونها ديتهاي أيها آخرها ديتهاي أن أبلغت كدونهي كل جيهة معينة اللي يقدرهي حقيه كله بلقيهي لا كدام دايهي انت أتدهي لهاي دين إن أجريه إلا على الله اتجاهي سينة واشيهي أما داتكي مؤمنين تاهيه اللي إليهي أهلو قوله اللي إليهي داتكي قنت هذا كراعي وما أنا ميه تضارد الذين تضمن برينا ميه أمن أجرهم أيه وهذا يذكر سلمان ميسان تتكلم يذكر أتقنصتين أنا جي الله مدن واحد ما عليه وعشرة كتيرنا واحد في كلين كل كعدات سلمان تين إذا مجلس كأكبري وحلوا وذاك إذن كميالين وما أنا ميهي بطارد الذين تذمت برنا ميهي آمنوا الحق الرميين سبب كان يبرني وامعي إنهم إياك ملاقو ربهم فدقوا بي بره مايا المعيان مرحب رب لك المعنى قف سيدوا المعي حق وضي هرتي قادم دونان كان تبلو اللوان كرماء حد أكتين قيمك لهم ألا كفك دولمان حقوده وا لوقا دايا انهم كوان مؤمنين ذا ملاقو ربهم ربكوا لا لكل من دوني ولكني انيق اراكم ايدي جيدا كنتي بو كوسو دهاوادي حدا كنتي قوما دتيه تفجهلون اش النطراي والا ان اندي ايوا ان الرسول اينا واركتن وعلي سو دقي ويدي موقدا كل كوي ولي ورقي سقيمك بطن أبو ولا بغير ويا قومي قراول من هو حاوى ينصرني إجر جرايا من الله يبعجي انطرتهم كون حذانيريو تأتي إلى رمي أمير عديد نقاطي حذان عذاريو إلى مركون قابايو وقوما نيك الله يجحنا هل كان شو تعرفوا لما هيو إذا مو من لهم كرو أ فلا تذكرو أو لهينو ميزانك الله يا لوارون شنو كاين مال اديك الى حرفي مضا يا بورس اسكو حقرتان الى اكتي سيدنا اكرمكم عند الله هيخاكم اوف كان ماكديش يا موقالك يا سوغيا الى وين واحده اياكو ابو كل كان ميزانك اي باكت وكو كينه يا دوما الصالح اذا الى اكتي كوان ايا فوق قيمي ما شعر الله وما نرى علينا من فضل حول ما هيسيتي ولا اقول <تصفيق> قرابا مضاورا نريد لكم اذن كتولك اندي اكتيد وحيال خزائن الله فقياك الله انتكوه يا ميان اذن اري حتى تقولوا <تصفيق> اذن اتراد وما نرى لكم علينا من فضل اول بان اذن ولا اعلم الغيب غيبانا قاننا اذن موران او اعلا اكتيا الى كالي جيبا أني قال الله ما أقعان يقول لي ليسان ودلاذه ما نراك إلا بشر مثلنا ما أول بان ملاجين شكتي ولا أقول منا أورا إني أنيقى ملك بانه إذ ما أورا داتكاد حق ريسان سادتين كواركتين ما الله أركا إذن مليه ولا أقول مليه تستري من ديالك لن الله بما سينتوانو خيرا وناغنا ورميانك وغير كما قام الى اكتف وحق ويال الواب المرنايو اللاه يقام الله الى هذا اعلموا اقوم بذا بما في انفسهم فتكاد حقير ايسان نبتوذى هذا وحاكوسكا من خالص الاعمال وصالح التوئيد ألا ساسونا كل حسابتما اما انيقا ما اوغي اني انيقا اذا حدان كوا مؤمنين تا ايهو عرابي نيسان فرق ليو لمن الظالمين انيه النفس اذا فظالمه قلت حقا انه اشكو مدياي باطل كنا ولا لياي محمد عليه سلاة و سلاة ايه كفار قراج قتري تتكا المساكين جمش وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم سورة الكافرين دائما وابدا وصنة الله في خلقه تتكا منصب يمال إيه مقع يا ما جاي واحد شغل يا لعين ما حقه ودك دقة أنت الكوا نسقيجينا يا نرداسة قليين محل لي قف على محور ربا حولني دونا يا يا كان حواليك أنت كواي نروح ودي دولان لقيا أنا جنبك هيكون فلية إلا دونا يي ماذا يا أنت إسقيجينا يا طرش اللي حقه يسقدر ما يسا هذا ونحن جوا هيك دقة يا تذكر معك الراعي أو حباي هلك وصنت في خلقي قال النبي يا قومي قرابي الرأي تمشي يا جا إن كنتوا هدان هاي على بينة جرعت كركيلة من ربي خبيج حقين أنكاي أو واتاني خبيج إيشي يا رحمة النبي نما من عنده أكسي شريعتي يا فقومي نبي نما ذي لا إندثرى أذلين ما نراك إلا بصرا مثلنا أذن بوجدي إيا رسالة بي إيا وحيي الرحلة بهم خنيط لا إندثرى عليكم كركينة أن نلزمكموها من ووبي ماركي كرم انا مغلي كرو ويا قومي طول لا سلوكم اذا ما ورث علي على تبليغ ما لن حول سنجري ما اجري ابلقدك في الدنيا والآخرة ما إلا على الله اب وينو كركي ما هاني احد كلمه ابلقدك يقول شي زعما وما انا ميه اني في طوارج الذين ضمم اريا أي آمنوا امنو اكبر سيبانو أليا إنهم قوان حق الرومي نلاقو ربهم ربكوت قوان للكل من دونوا فيا خود لهم حقوقهم من والمهم أيها لو قياموها قاضي دونوا ولكن نيانيق النوع أراكم قراب ويدين جدا إنه تهين قوم من تجهلون إسندات رأيو وإلا جدا Hatii <tien> näita la mugau hoa goni karabu Manhu eba gan suruni ii gargaraaya Minna la akuya iga gargaraaya hin dooratuun hadaan mumini nita ee beeriyo a palaatade karu maaan asuus hiia garaad midnalain tasskanee barrumeey qti homeya hin bari aqoda loogaqaadaayo wala aguu qoran maaama فلا ادعوا يالكي باقتدي ديال او حنتي ولغا يدين ولا اعلم الغي وحن لا جارين بنا قانا ولغا يدين مورن ولا اقول من ارا اني اني ملكم بناي ابن مدهم كل جوامعهن اودن باش قدنيو ولا اقول ارا ما في الذين دتكه حسري حق ليس من لا ياتيهم الله قد خيرا ونأجنا أرنا ما يو أتذكر يزيد الله بالمرين إلى هذاك الله يبوينه أيعلمه أقوم بلن بما هو في أنفسهم ومن أنف إخلاص يقين. الله هو إني مؤمنين ففي الكون سبا إخلاص يضع عدي يقيم هني يسبوا حكوج الله أقوم بلن إني أنا جا إيران حد أن تذكر وده وهذا مؤمنين لا من الوالين الله ورقاقين قيمك جود بدن هي وجديي قال لغه وران كرايا و عف ريباي بو عريان ميي الله في قوله مر رب ليه هي سبحانه اني قال لا يو انت حقاي كا سوده الله لا اغلينا انا ورسلي اني يا رسل سان ديردي اي عف يا ديمبا كو اتخاني الى ان كلكم دون الباكري شدا لو حدلي ما هرب قالوا وايه قصلوب كان معه هي ورك قبلهم أن جنسي ما تبرتيل عن حق قولنا انتي تفترج إنتي مركو هاردي قال ليش دقاجي واجي شد الله هذا المقال قالوا حير هذا يا نوح يا نبي الله ما اللي يا رسول الله ما اللي يا أخانا ما اللي يراه أوحنا ذبنا لهي قصلوبنا لهي اختيارنا لهي أقدر لك أنا قالوا كل كقالوا يا نوح كل غد وهو لصيدا قالوا يا يهود ما جئتنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قالوا يا شعيب أصلواتك نبي الله اركنه وذلك يا قومي بني خراب شغال ثنا بنيا يا يا يهود او يا صالح او يا نو او يا ابراهيم او يا شعيب يا خانا ملك كردي شنو يرميا ير. قالوا حيراده يا نوح نوح ka dad jidana qana la murantay oo faakartay bodisay iyagi wadiyay inuu culyamiyay oo ka garhelay oo war la sheegay la wayay faakartay bodisay murakan degi wad arada ka bodisay mudduun uu anda raatay sano galay shirca ganay kulka war meesha ku reed satina halka ali bimaa aga aga فهو تنيا خافو عليكم على با يوم اليم من ثيو عذابكاشي جاي جاي كين لايمو فاتنا لك عليك ان عذابك تعيدنا نوغو غودينيسه انكم تعادتهاي صادقن ميدرو شيغايا او من الصادقي تذكرون دا شيغا كاميله او waxay dama socdan bal na gumnu kum kadibi وها غون دंबा جيرين وداتو نبي الله أن نوح ماشا مارك اللو يشتعب وعذاب لك الضلبة أرق متى أصر ورحمة هذا إيه, إيه, إيه عذاب ترد هذا حقيقة إنه كالاق عاجزة معها على كصادق وحيثنا حق إنتك اللعاتة معها قال النبي النوح وحويري إنما ضدك لماها أني نوح يا غيركي مدنا معها إيه يأتيكم وحايدين لإيمان إيه عذابك الضلبة نيسان الله إيه بويني أي عذابك كين هي أنيك عذاب معي من كينيكارو ونبا الى عذابكا كينييا إن شاء مركو إساكا الله دونه إلو كينو عدسكينا ولا عدسكينا ولا عدسكينا ولا إذا بلا أنت إنا مذنكو إمان ماهو ومركو إساكو الرابو وحتى كترقشان عذابكا صوب حيماد إنا انقبال كبار كفرتد إذن كفييجي وما أنتم ماهان دونتان عذابكا دعوصانيسان هدو يماد بمعجزين إلى كوكا بعضانايا وعرض يقوه يحيرت مدنا لكم عزيقين كرتان والله إذا حاقا يا حدا وحدا إذن واني واركني أنا عذابك روجا ولا ينفع لكم قرابة واحد سري مايو خير ميرد إذا أنا دوني آخره وعكوفنا إنتوا إذن ساجي من آرته حدا دوني أنا جنوها أن أنصحه من وانيه لكم إذن كحدا دوني ونزيد وحكمتال إن كان الله حجي ما بوينا يريد يريدو أن اي إنه إذن اذن لميو سببتنا وعاود هو اي ربكم اذن الله بعد كا يدنا بورتي اذن الله اذن مامولا يا هو اله والمالك يتصرف في المنكي كيف يجا عادك وعلى هنا قحولي ياي لا اعتراض عليه فرجلين مر كل كا ديه بابا صدني فين كرتي برك يومكم يا لله هو إلهي ربكم هذه كراعة كربيرا إلى كنيقيبا حلوا هذه بابري عذابي مادنا وإليه إلى الله إبروين حجي لا إلى غيره أعطنا وركدا أيات رجعون ساتدنتين لا الله وين حوال مريضون بأعمالكم وعلى دو كوسا ما يزن إن خيرا فجزاؤكم خير ام كان شرا قد عمل قوم نوح فجزاؤكم شر وصدق الله في قوله فمن يعمل مثغاله ذره خيرا يره ومن يعمل مثغاله ذره شرا يره قروح الى هذه ارداش قوم نبي الله نوح الله في يا نوح نوح هنا قد ف اكثرت كدالنا لمرمد النظر واضبا ديسي إفاتنا لك علي إما عذابك تعدنا أنه قد إن كنت عذابك من الصادقين تتكرمت شيئا عذابك ميته قال النبي النحو حويني إنما عذابك لما يأتيكم محايدين لئما له عذابك الله يبويني أني قنمت عذابك سكتان ميه قعمت إذا عذابك مجل الله با إذن لئمان إنسا أحدو دونه إنو إذن عذابوه وما أنتم إذن كنما أهان إيسان عذابك ملكو إيماد بمعجزين أنكوا أغدالين أيها وكبع سنكرة نقوم ميسان ولا ينفعكم على أعلوه وعذق يهواندي وهو أحبدا وذي سقال بغليا كم تنسنا وقدتكي قليلة ولا ينفعكم وإذن ترمى أي قرابو نصعي واندا إذن وانيي إن أرادوا حضان دون نوح أي أنا أنصحه إن واني يلاكم في ذينك أي لترى ما كل شيء تغبا الله وقدري ان كان الله إبهدوا يه يريد مدغبا أي قويكم إنه إذن لهم بايرادي كوني جاهد هو يساجع حبكم إذن الله صرمو إذن ما ملايا الله عليه لم فرقلين كرو لقضائه ولا معقبة لحكمه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو صريع العساء وإليه إلى الله لا إلى غيره أحتى لدنكي مي أي ترجع سادلتين لديين لابا يوم أم يقولون افتلا أيضا لبا معنى احتماسا إن نبي الله النور أي سيد محمد وكالكو يرى ذه وحنا تشيكي سعذاب بينهم طيب وانا سومرني بلنا ظنكم كاذبين ايين سومرني قلت النبي الله النوح نيطاعي هنا النبي محمد تعينا او قصي اكتاعي قلت واما اطاري كسودي النبي النوح يقوم كيسيو نصعت اي آيادا لدعق لي ام يقولون هرمك موحي ليه افترى محمد باه هو قرآن كابورتي قل وحاتر هذا النبي الله إن افتريته حدا قرآن كابورتي فعالية. أنا يذكرك يقول أنا يا إجرا مدن بعد ديدا أنا كدن الله إن كننا جنبك إنت الله أنا تحمل أيه هل ليك مصر وأنا أنا يك أنا بريهم بناه كان نك جوعا من معوقات تجري مونا سانو كل خط قرآن كي كدن من منزل من قبل الله يا أدم وعبد بشر إذن كان واحد الله إزاك كفرية قال ما مسيح حق بيدا قرآن كله دينية نبيه والله مصبي دا إذن كان من سوريا أن تشوقي دناية الله كل الحساب تماية حدان دانا برتينه أنا يقول كل شيء ماي محمدو جاي أو معتارف جاي صادح قصي للسبب أينا ما يسوي من إزا أوعواي النبي الله إنه بسادشي مركوس جاي أيالى وربنا حاجينه حقوارك، حاجينه حقوارك أي، يا من له جودة أنا، كل كي يجيهم، يقولون يقولونه أو حي رادن افترى محمد ب، هو قران كابورتي، كل كي قصته نحلاش هاي، مركن محمد دوي، وقت يوروها حاج أبوك يعني، ويسكبهم ومنا يا، مي يجي لهم، أم يقولونه افترى محمد با هو حيغان بورتي نوحي قوم كيسا كشاكين ايا يقولوا حاطر هذا ان افتريته حدان قرآن كابورتي فعاليا ان يقر كيغيها فعالان مسؤوليتي ان اللي يقول حسابتما اي جرامي دنبابي دايدا ان كدنبابي ان القرآن بين سمئي اللانا نكون نباي انا هو شائعي تال وانا انيقنا بريهم بانكاي مما وحاءت تجرمونا كذا باب الإنسان قارمات عق يوحي الدين تلاه دين شقي أصله باصوف أصل الإنسان تاسلك أقوله فهو حيا إلى أنوحن أنه لا يمن من قومك نبي الله إنه بعد معاناة طويلة مركو سقال بقولي كنت سنة هذا لا ي لباطن عور بالصوم مري بعيدا من الله يؤيمد ان خيره ولا انت أنت تدري كرت تدريش qawo yadii sheegtay isku daashe adii yararka iyagii naftoodiin abaadalay qolow walmurankaaga badan kaanu xuqad jaadalsana faaqdirta jidalana saxinaa bimaa sa'iduna kulkaarin ti wasooga bagabowday haladii waaymaanay wa marka hore marka ku soo diiri فقولي إلى أن نحن أنه لا يؤمن من قومك إلا من قدامه أنتَ كل جرس ما أنتَ كل رمي زواعناي أو كسر درمائي أو دب ذمك إذا كل كولها ولا يريد إلا فاديرا كفار أو أرجيف كذا كورمائي وحجان ويس وإلا المور كجرا وحن خندونا لما وقع كل كمرخي حيجالوش يقول لك قوسية آيات عالمية أو أمير واحد ما قلت سمعينه صلى الله عليه وسلم لما قلت سمارس مساري إنهم يقاننا معا واحد قلت سمعينه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أي عمر يتعاليم يتوجيه كسينينا دون تسمع لذلك كان قديدا والله باب إنهم حلق النوع يحيو الله سيشي إن داد الله سيشي قلت أفهف بائسك الله بكتاي ولا تخاطبني في الذين ظلموا داد كان ظالمين فانت ادوى نيسى زي نيسى اي حقدي نيسى وحبال لك قبانا يا حدا وقال هم عدقبان نيسى يا ربكو صمي انهم مغرقون والنصي شاقى قال تعال فبوحيه واوحيه وحا الله شاقى الى نوح نبي ابن الوحيه نمال الله شاقى انه ارنك انو ياهي لن يؤمن انو صالهمين دون من قومك A diga no agum ka ak amar ru maidono illa mandad maana kad a man haraku rimaay sidetameyu sidetanka agofay kuno jogta qofku soodar maay mar hadawa fara taabta is parki waso dhaamaday ha tiiraanyoon nu hadaatay bimaa wiilay kaanu qoomka aan jireen gafhaawna ku waso maaya ku kufriga iyo maasiyada alli aviga ولا تطا حتى حتي ريوني بما وحي كانوا اان جيرين يفعلون قوه سمايه واصنع نوح وحات سمايسا الف الكمركب سمح وممركب ما قال ما لغه سمينا ولغي مارق باعيننا أننا ارضا أننا الله ان انق هرتوده كسميو يوا وحينا كلد ندف هلكا كدبال كدبو اني با كداي قيل بالقول صديري، قارك أمريكا دون تسميزه، كذب هلأ قيماني، ولا تخطبني، هيله هذل في الذين كل أرنق ولا هيجول هذل، قل مو قدر سوي، أنت هذا كوديدي، أنا قال لا يبيني شيء، حقك هو قاصر شيء، الأمارة ويدي، هذا الله قبنا يا، قارك وحقك قمت قيمة، هيله هذل، حاجر إنه مي جا، مغرقون ذاب بالكر مرينا ياوب نبي الله ينوخ دونتي بالله بير ويصنع نبي نروخ بالله بي صنع الفلك مركبك يسمل ليري تي أمر وصنع الفلك ويصنعه وصنعينه ياوب بالله بي الفلك مركبك ايوا الواحد يا مسامير ذقاتي او سمينايا ملبنانو كوسمينايا امر ايغوفلينايا لباري مودو ديابلي أي هذا علي مركب شق بديده ناس وكوسا ماينا جاءنا بنّام بنّام بوكوسا ماينا يا مركب وعي راده مركب مركب كانس مايزو ده بخير يالي دونته ما بده فصاقدي دونته أو مركب كدشيسة كيني دونته هذه الناحية إنه حسماين أيها هي, هي وحي بدلو استعمالي جيره برنا حسماين أيها فالغو جاس جاسين من دلبات أسأل غير كهدو من نبي بوها مركان الفرس ويقال أي نوضي قرارته تأثير مسادير هي, هي الوحي من شر قوة أكنت نجارا أن كنت نبيا تخذ من نبي بعدها مان سنة كون دي باتها المياء وها كان مركب ويسنع وكلما مركزته ومره ومره عليه نوح الوحدي جعي جعي ملائون كوحي مركي من قومه شاركو كدشي كميدا ساخيرو وقود جاز يزال منو اتنقل الفلك الى البحر او تنقل البحر الى الفلك سيدي سواف قرازين دونتا مركب كان بناك الوسمائي يا بادي احساكت جيني مياه بدات كيني مياه مرنا من نبي مرنا مفون ذي آتي نبي الله ينصر شعبه إذا جيسه قال نبي نحوه يري ان تسخروا حداد جس جستان منا أننا فا إننا نجونا نسخروا وجه جسدنا منكم إذا كماتسخروا صد وجه جسد الإنسان إذا أتى كل كله قيمر كل مركب كم فلو أم بد بدنه إذا بيا إذا دونا أو أباد الإنسان مركزه نوته أيوة وسوف تبدن بأتعلمون أغاندونتان من روحه يأتيه أهمال أنك إذنك حذاب عذاب يخزيه الدليا وهو يحله وتقوى أغاندونتان عليه كوركس حذاب عذاب مقيم جوكتاو وبيها مركلا كان في سورة النحوة نكتقدون بيه عادمة حذاب أكل أحجر وصدق الله في قولي مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا او مغالقنا هو بيه عذاب بانا كجيه قولك مارك الولايه ويحل عليه عذاب مقيم عذابك ادونك اقيمي نارتي بيه اللو دعقليه ايه ساي اقجيه ان في عذابك اخرى قلتك هو عذاب مقيمة في الدنيا والاخيرة لبادي بريسا قبضي سين ادونك اللو عذابي حديروا عذابانيهين ايضا ناخيره وليلا قارين مارك عذابك هو مقيم نجوكتاء كان ابدا الله وضي مارك إلا هلاقي أهدد من أول ووحية وأن لو نوح نبي الله النوح وأن لو وحيو ذي أنه أرنكين لا يؤمن ان سنوح رومين دون من قوميك أذن نوح أقومك أقومك إلا من أن ينباك قد آمنه لك الرومين أنت إنك مدر ما يصدبنا فإن ومن آمن ومن معه إلا قليل أي الجوير أوحية إلى نوح إن ورّن كينوياي لا يؤمن إنه سرّ رمادون من قومه كا. بس كارح كا قاد إلا من قد ما هان قد آمن خرجوا رمائي قفديم وصوبير عليهم الله فلا تبتئس حمورعون بما وحيك كانوا هنجرا يفعلون كوسمايا سواد ماكى والله باب يا ايه كلها وحي كافية جاردراها ايه سمين جيرام حكو الولي ايه وصناع سمي سمي سمي أي سمين امر ايبو الفولك مركب سمين سو سمين ايامال بأعيوننا انك ايبا عندها انك ورتوها ايه تكو سمين ايسا ووحيين انك فريدها مكفرنو ايه تكو سمين ولا تخاطبني حسا الهدلين في الذين في ساني الذين كوي عرمتوها حيقو لاحظ ولم يقدر سري إنهم يجا مغرقون ولما شينا يه نبي نوح سعينا يه أو بالواسمينا يه الفولك مركز كيسنا لا يري أي نبي نوح سمينا وكلما وكل ما مركز مرة مرة عليه نحوكه ملا أونكو منقومي شركوكا دس أيكم اذا اسجدون في فراك ولا جرا أو شيء كم مشغولا كرتين فإنه يسخلوا جهزيزان منه نحق بسيك جهزيزان حالا ما بنحره يري من تسخروا حتى جهزيزان مننا حقا نقع فإننا أنه نسخر فجهزيزي دونا منكم حقين كما سيد السلام رضا تسخروا هذا درمانك جهزيزان با قلت إذنك الله يذنباب إنايو أننا ملبجباده أيانو دونه والبالكوه دايا يو عايزة فسوف تبطى تعلمون او غان دون من روحه يأتيه ومن من دونه عذاب عذاب ايبه عذاب قاسه يخزيه روح الدلائي وو يحلوه دبي دونه عليه كركيسه عذاب باكود دقي دونه مقيم جوكتا و الدونه آخره لبدا جوكتا مغدا قل قاسه بيان ناري كل عجيرتو لا كياني ما كان نبي الله انو ودون تي دمجي ارح ما الله سيگاي بها اللي يري كل كاديكا دون تلاميسه حالا كقوله عن لجوا حالا كيان بيوح حالا ما لجوسيني أمر كإنت الله بحينين حالا مزوجة ويا بعل كان تنوركا أفضل بومر عاسل لجوجي العربي السومالي تنور بلي يري قد جكنا موفر لجودي بول يد يد بسماركا ولا كان إلاليه كل خمرك تنورك جويس بيا لجوارك وام او عن ورلو ارو لو مضل اذا اروضاماتك حدى تمر غدي بيي كو ارقتو حوشي وابل لا واكي ابي جنا واحد غشا حمور وقال لوخي اون نفله لكل ميه جنسي اللي اركبه ديي دي لبو ما لقى قاداي خوجينا ولا حقا يا ابوورنا كل كا وخي تمر نيل يا قاد لو سيده قال سندري حاصله وقال وحل وخي نفل وودن ماكاد لهبا كسقادو او سارتو اهل كاغناص انتي كروميزينا كذلك فول كل كركي وا دمالي علامه لان الله سي فن كل كوا علامه ان هلاك سيدي وديها يمي ففتحنا ابواب صماء بما منهمر ابواب وجمع باب كل كهدف يرب دايما وحاولي الباب على فريت ترى بضل سيقرانكو عطينا ايو ابو وابا سمى سمد الباب جدي بألا فريت وحاولك فريت بماء من حامل بيقى انتما يصمى وانقياة الله ان الله مغتغل ما ماذا يبيري نلكينا صدى اللي الي الي الي وفجرنا الارض عيونا نلكينا وحاولك دنبلي الي الي قل كابلو والتقال ماهو حلا امر قد قد فقال لو جان قوى لابد اي بياه كل ماهو ينهي بياه ناكا لقى قلقا نبي الله نو ابو البشر ثاني دادت ماركوار آدم بو وقتي وقت نوخبا ناك لقى لقى وانصار إيساء ينهي كمار مدعا كستو إليه ايه ميل كستو جوغا ايه مدعا إليه ينهي قد كده انت مان تكونو قد جي قد نوخبا لقى وصدق الله في قوله و جعلنا ذريته هم الباقي كل قارمت واتنا قال تعالى الى او او حتى اذا جاء بور يمين امرنا امر كأن نفرنا ما بينتو دي بي هلا قول هلا مديسي محاكمي دا وفارت النور جي كدو اي برغتاي قد ناشي مفاهل قد باي اي لقد دوري جريدية قده هذي اداركتاي ايه برغنا ايه قلنا وعانيري احمل نوحو واد قاده فيها في سفينه دونت قوده وحد كو قاده من كل زوجين نفلها كو اك جوغا نوب لاركه اثنين لبمت ابو اربالغه ربا انهم ان كدبرغو ان با لدونايا كل كو نفلها هي مشى جوغي لبا لبكه قادو مثل هي مثل دي يها غفر الله ساراي او سي دهربلا يلو كل كو وخي حموله حولا مبادعا حتي مركبك الله سارو تدك كذلك قدال وجرادك من كل زوجين لبنوح كل قدوحات قد تدكي الله إثنين لبنمتك قد تبدأت نوا أهلك أهلكا قد إلا من ما خانه صدقه هرمري عليه قركي سأل قوله إليه بول إسلام وعلى الليرا يويل كمعان الليرا ayya baba ay labana ay ay amar e baku dhay qoontii la kolka ahlkaaga qaad laakiin waad ka tagi islaanta iyo wiilka kiyigi wa beddiidi doona sokoon ka wataga marka aad qaadahaa halkaagana kuwa mannaqa amana haqa rumayey idaylko kolka asha binti rumaysay daran toodi sheega mana ma war rumaynin maahu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 او صارتنا فلاح انتي ايبا او قتل اي وقت كريمان احمل قات فيها في السفينة مركبك القديسة واحد ققاد من كل الزوجين لبنوح كل قد بدقية اللبوضة او اسكو جنسيا ومخلوقاتك كميدا اثنين لباحبك قاد واهلك عروتا دي حاسكا اقانا صار او ققاد مركبك الا من ضد ماهاني سبق القول اري ايبا او حرماري علي كوركيسا أنتو النفوذ حلاك سمينة دونا أركضت دبوق أي منايا وأم نصاع أم أنا حق الرومي إلى سدات انقفواي وما أنا مر رومي معه نور لجريدي إلا دليله تدير معهني وأحبذنا هي الرومي سي والله